إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُرْآنُ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن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 ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله الهًا آخر ولا تدع مع الله إلهًا آخر لا إله إلا الله وكل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون